أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفع الطيب في الصلاة على النبي الحبيب الحمد لله الذي شرفنا بصلاته علينا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فلما شركنا معه في الفضل العميم حيث اتحفنا الصلاة علينا والتسليم نباهنا عن اختصاصه نبيه الكريم زيادة الإجلال والتكريم لأنه إنما صلى علينا بوجاهة وجهه العظيم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم Allahumma salli ala seydina ve mullana Muhammed ve ala an seydina Muhammed ve ala an seydina ve mullana Muhammedin cılatanin hayetlenha kemale hayetle kemale ve Allah ﷻ ﯾﺼلی علی سیدنا محمد ﷺ صلاة دائمه رضوام کبابیه لبقایک لا متهانه دونعیمک Allahu ﯾﺼلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد صلاة تع وتفوق صلاة جميعي من صلى عليه وسلم عليه سلام تاما عاما طيبا مباركا كما ينبغينه وكما هو أهده يعم الأمداد ويستبعه الأمداد تبعثه إليه وتباتت حفه به من نفعات طيبات من بركات ذاتك يا ربنا الكريمة القائمة بجمعي أنداد البركات الزاكية طيبات محنآت قصوات كما جعلته معدن أسرارك ومن بعيوارك في عالم الحقيقة فأمرت حقائق الأشياء الطوافة في ثم فمشرفته في عالم ملكوتي إبن بنته عادم بين الماء والطين ثم صيرته في عالم أمام بني عادم حيث تجليت عليهم فقلت ألاست بربكم فكان أول من أجابك بعصوت بالا Allahümme salli aleyhi fil evveline ve salli aleyhi fil ahirin ve salli aleyhi fil nefiyin ve salli aleyhi fil murselin ve salli aleyhi fil sıddın yukhiyin ve salli aleyhi fil şühedâhi ve Salihin, salli aleyhi fil meleyle alâ ilâhiyyâ salli aleyhi min amîzânika ve salli aleyhi mütehâilmika وصلي عليه من نورك وصلي عليه زينة عرشك اللهم صلي عليه عدد دبره أفلاك وصلي عليه عدد تسبيح املاكك وصلي عليه عدد النور والأحلاك وصلي عليه عدد ردابن إديواكي وصلي عليه عدد الرياح الداريات وصلي عليه عدد الجبال الرسيات وصلي عليه عدد السماوات والنابيات وصلي عليه عدد نوغة اللو... التي حل عليه عدد الازهار الفخراتي وصلي عليه عدد الجلال دي الجب عليه عدد الورد عليه عدد ما يصا وما دا عليه عدد قادر وبسراتي المصرات وغير المصرات وصلي عليه وعلى آله عدد الألفاس واللحظات وصلي عليه وعلى آله عدد الزرس rat والخطرات وصلي عليه وعلى آله عدد الزكانات والمعركات وصلي عليه وعلى آله عدد الترجات والتركات وصلّ عليه وعلى آله عدد الأعراض والأجرار وصلّ عليه وعلى آله عدد التراط وصلّ عليه وعلى آله عدد وراء الأكام وصلّ عليه وعلى آله عدد الميعار والأيام وصلّ عليه وعلى آله عدد الشهور والأعوام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 جميع الأنبياء والأنبياء من بحر مواره باختصاصه بنقطة علم ليلة سرائه صار ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه. الله صلى عليه صلاة تكوننا نروه ولك ولك نطرو لحقه أدائا اللهم اجعلنا من امته وصيلنا من شيعته وعهلنا على سنته وأمتنا على ملته سالمين مسلمين لا مذكرين ولا مغيرين اللهم صلي عليه صلاة الرضا أتحفنا بالرضا ورضنا بها أرض الرضا ورضنا من قطاع وفضلنا وعلينا بخير القطاع فإنك أعلم منا بمصالحنا فلا تكنا إلى أنفسنا فنعلك ولا إلى غيرنا فنعلم بأولنا اللهم صلي عليه وعلى آله يعدد وعلى أبلي وعلى أبطل الصلاة وأزكار صلاة من تؤدي بها عنا حق والمري لا قطرة لنا على أداء عشر عشر حقهم عنهم متظاهرة علينا بعد نعمك المتكافرة التي لا يقدر قدرها غيرك فتغنى جميع ذلك عنا وعنا على ما به من ذلك فَجَعَلْنَا لَهُمْ مَكَانًا تَكُونُ على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وارحم سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين İnna ka hamidun majid. Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma tağmen, Allahumma Allahumma على دينه وعترته واتباعه وشيعه وحزبه واصحابه وانصاره كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وسلم عليه وعلى آله وأصعابه وأزواجه وذريته وعطرته وأتباعه وشاعه وحزبه وأصحاره وأمصاره أسكى سلام وتم سلام وعما سلامت به على عدم أميارك وأصفيارك من أهل إنك اللهم صلي أعتر صلواتك وأتم صلواتك وأشمل صلواتك وأحب صلواتك وأرضها لديك على خيرتك من خالبك سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصفيك وصفيك الشاهد على كل مشهود المتخصصي الكرم والجود القائم يداي جميع الهود الكرم في تعبده بالجمعية بين الركوع والسجود والقيام والأهود صاحب والموهود صاحب اللواء المعبود والحول الممرود صلاةً لغبط بها الأولون والآخرون في اليوم المعهود وتكون لنا عجةً في مقام المعهود يوم يفر الوالد من المبلود إنك حميد مجيد اللهم طالعاً يوم لقائك حتى ترضيه في أمته يتم الرضا فإنك بشرته بذلك في محكم كتابك الصادق فقلت ولسا فيعطيك ربك فترضى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد فريقين وإمام الثقلين وأمين الكونين شهيدك يوم الدين وخازن علمك المكنون وحامل لواء العز المصرون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم وابلعه عني صلاةً تعلو وتفوق وتزيد على صلاة المصليين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم انفعني بمحبته وَمَتِّعْنِي بِقُرْبِهِ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِزِّهِ وَلا تَحُلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَا وَارِزْقُهُ وَأُخْرَاهُ اللَّهُمَّ حَقِّ دِيَرَاتِي لَهُ وَثَبِّتْ وِلاَيَتِي لِأَمْرِي وَلا تَحْجُبْنِي بَعْدَ بِكْرِي عن بِكْرِي وَاجْعَلْهُ مصدى عيني وبين روحانية أنواره في عالم سراء حتى أحضى بقربه واقترابه فكون من جملة أصحابه وخواص أحبابه الله صلي عليه وعلى آله ما جازت العيون بالمضر وتزخرفت الأرض بالمضر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وصل عليه كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وأضعاف ذلك اللهم صل عليه حتى لا يبقى من الصلاة شيء وسلم عليه عليه حتى لا يبقى من الصلاة من السلام شيء وبارك عليه حتى لا يبقى من البركة شيء وترحم عليه حتى لا يبقى من الرحمة شيء وتحنن عليه حتى لا يبقى من التحنني شيء اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من الصديقين والشهداء والصالحين وعلى جميع المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم إحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أفضل صلواتك بدا وامن بركاتك سر مدى واسكن عياداتك فضل وأسلى سلامك أبداً ومجدداً على في الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية وشمس الشريعة المحمدية واضراز الحلة الإنفانية مناصر الملة الإسلامية نبي الرحمة الذاتية عين العناية الربانية وكنز الهداية الإلهية ومهبط الأسرار الرحمنية وعروس الحرة القدسية وإمام المملكة البشرية ما من الرسل والملائكة واسطة يقد النبيين ومقدم جيوش المرسلين قائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق يجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسناء شاهد أسرار النزل وترجمان نسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر سر أسرار الوجود الكلي والكل وإنسان عين الوجود العلمي السفري روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية المتخلق بأحلاق المقامات الإصطفائية الخليل الأعظمين الخليل الأعظم والحبيب الأكرم نبيك العظيم ورسولك الكريم الهادي للصراط المستقيم سيدنا ومولانا نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم المنتخب من ضئ الأكرام اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا دائما دوانك إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ينبو عسرارك ومظهر أموارك اللهم صل على البشير النبي للتاعي إليك بإذنك السراج المنير المبعوث برفع الحرج وحلول التنسير الذي أجله الله أن يعذب وَهُوَ وهو فيهم فقال وما كان الله يعذبه وأنت فيهم ثم أكرمه بعذابهم على يديه تأذيبا لهم وإيقاء عليهم فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرجهم وينسركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم صني على من لا تتناه هام فاخره ومزاياه الذي إذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين ثنائى، اللهم صل وسلم على من رفع الله ذكره وشرح صدره ويسر عليه أمره فلا يذكر الله إلا ذكر معه الشر في بالكفاح في مظهر سقود الأشباح والارواح. فحضا بالرؤية غير طلب لشدة تداني بعدما قيل لموسى لم تراني فكانت الغلة إبراهيم والكلام لموسى وخص سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالعيان بحسب الترقي وتفاوت الامتنان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلت اسمه في التوراة المشفع والنحفع ينا المعيد ومعناهما بالعربية سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم الله صل على سيدنا ومولانا محمد النبي العظيم من اسمه عند أهل الجنة عبد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتخب من خير الأخيار ومن اسمه عند أهل النار جبار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عميد بيت شرف دمة المجيد من اسمه عند حملة العرش عبد الحميد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي وقف المجد عند بابه كالعبيد من اسمه عند سائر الملائكة عبد المجيد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أذهلت أبو صافه الألباب من اسمه عند إخوانه من الأنبياء عبد الوهاب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تاج. رؤوس الأكابل الأطهار ما اسمه عند الشيطان مجنونه عبد القهار وعلى آله وصحبه وسلم الله رمّ صل على سيدنا ومولانا محمد الذي بريقه الجرع من حينه نحيم من اسمه عند مؤمن الجن عبد الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الرسول الصادق الذي اسمه عند الجبال عبد الخالق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القمر الزاهر الذي اسمه في البر عبد القادر وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسكين روعة القلوب والمؤمن من اسمه معروف في البحار بعبد المهيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي لبس من الهيبة أجل ملقوس اسمه عند العيتان عبد القدوس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي سقى الأرواح مضر الحياة وأغاث الذي اشتهر اسمه عند الهوام بعدد الرياض وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي انضبق نوره على الأفاق المسمى عند عالم الهوش في عبد الرزاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أحمد من حمد في النار ومن يحمد الذي عرف اسمه في الصحب عاقبا وفي الزكور من وعند الله طه وياسي سيدنا ومولانا محمدا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات الذي وجدت مكتوبة صفاته وصفات أمته في التوراة محمد رسول الله لا فضا ولا غليظا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفع أمته الحمادون يحمدون الله وَيُكَبِّرُونَهُ فِي كُلِّ شَرَفٍ وَمَنْزَلٍ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ للصلاة مُنادي مُناديهم في السماء صفوفهم في القتار كصفوفهم في الصلاة لهم دبي كدبي النحن في مساجدهم قوامون صوامون طاهرون مخبتون لا تأخذهم فيه لومة لائم شرفهم وبضيعهم وفقيرهم وغنيهم في الحق سواء ولن يقبضه حتى عتى يقيم به ليلة أَنْ جَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيفتح به عيوداً أمياً وأذاناً صلماً وقلوباً غلفاً